함부로 한글... in the name I'm szóval إذا السماء انفطرت وإذا الكواتب انفطرت وإذا البحاء فجرت وإذا انفطرت الكريم الذي خلقك <للخلطك> فسواك فعدلك يعلمون ما تفعلون